ثم يجعل يمينه على شماله إما وضعا أو قبضا أخرج البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل, أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا علمه إلا يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مالك رحمه الله الى ان سنه الارسال للقب استدلالا بحديث المسيء في صلاته ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بذلك ولكن حديث المسيء في صلاته لم يدخل الواجبات كلها مثل التشهد والسلام فضلا عنه. ثم إن النصوص الوارده في خصوص هذا القب مقدمه على غيرها من العمومات نعم هنا بيان كيف يضع المصلي يديه لقد بينا فيما سبق ان اول اركان الصلاه القيام مع القدره ثم تكبير الاحرام فاذا كبر للاحرام اين يضع يديه هذا هو المبحث في هذه المساله يجعل يَدَهُ اليمنى عَلَى يَدِهِ اليسرى، إِمَّا وَضْعًا أَوْ قَبْضًا إِمَّا وَضْعًا يعني يضع اليمنى عَلَى اليسرى وَضْعًا بدون قبض هذه الصفة الأولى الصفة الثانية أن يضع يمينهم على شماله قابضا باليمين يده الشمال كلا الصفتين كلا الصفتين صحيحه كان الناس يؤمرون كما قال سهل بن سعد فيما اخرجه البخاري رحمه الله كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة هذا مذهب أكثر أهل العلم وذهب المالكية إلى أن السنة الإرسال أن يرسل يديه فلا يقبض اليمنى لا يضع اليمنى على اليسرى وإنما يرسل يديه واستدلوا على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء لصلاته الرجل الذي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي في ثلاث مرات قال لا أحسن والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وليس في تعليمه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى على اليسرى فاستدل المالكية بهذا الحديث حديث مصيد صلاته بأن الارسال هو السنه وليس وضع اليمنى على اليسرى ولكن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح والصحيح والله أعلم وذلك أن النصوص التي جاءت في بيان أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى خاصة ومقدمه على حديث المصير صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة في أركانها وما يجب عليه فيها ولكن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من الأركان بل وليس من الواجبات فلذلك لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصير لأن المطلوب منه أن يأتي بما تصح به الصلاة كحد أدنى ولكن جاءت النصوص في أحاديث سيأتي بيانها أن السنة ثبتت بأن المصلي, يضع بأن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته إذا كان واقفا نعم الله إليه قال عفى الله عنه ثم إن النصوص الواردة في خصوص هذا القرض مقدمة على غيرها من العمومات قال ابن حجر رحمه الله قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف أي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكي ابن المنذر وغيره ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه قال ابن رجب رحمه الله ومما يظهر فيه الخشوع والدل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال هو دل بين يدي هو دل بين يدي عزيز نعم ما ذكره ابن حجر عن ابن ابن عبد البر لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فأكثر الأحاديث جاءت مبينة لي وضع اليدين وان السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى إما وضعا وإما قبضا وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وجمهور العلماء نعم الله إليكم قال الله عن فائدة الصحيح أن المصلي يحط يديه بعد التكبير في محلهما ولا يرسلهما ثم يحطهما وهو الأصح, في مذهب وهو الأصح في مذهب الشافعي والمذهب عند الحنابلة وهو ما تقضي به الأحاديث هنا مسألة لطيفة وهي إذا كبر المصلي لتكبيرة الإحرام فقال الله أكبر هل يرسلهما ثم يضعهما بعد ذلك يضع اليمنى على اليسرى أم أنه إذا كبر مباشرة يضع اليمنى على اليسرى ولا يرسلهما أكثر النصوص أكثر النصوص على بيان أن المصلي أن المصلي يحط يديه بعد التكبير بعد تكبيرة الإحرام في محلها يعني يضع اليمنى على اليسرى ولا يرسلهما سواء كان بعد تكبيرة الإحرام او بعد الرفع من التشهد القيام من التشهد الأول او القيام من الركعة الثانية أو الرابعة فدل ذلك على ان الأصح وهو مذهب الحنابلة وهو الأصح في مذهب الشافعية أن المصلي يحط يديه بعد التكبير في محلهما ولا يرسلهما ثم يحطهما بعد ذلك نعم قال شيخنا عفى الله عنه ولم يأتي, نص صحيح ولم يأتي نص صريح صحيح في تعيين مكان موضعهما على الصحيح ولأجل ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا وهو خلاف في الأفضلية هذه مسألة يقع فيها الخلاف عند بعض أهل العلم ويتوسعون في الإنكار في هذه المسألة ويشدد بعضهم على بعض في هذه المسألة وهي مسألة أين يضع المصلي يديه هل يضعهما على صدره نحن اتفقنا في أكثر كلام العلم قد ذكر ابن منذر وغيره عن مالك حتى أنه في هذا القول قريب من الاجماع على انه يضع اليمنى على اليسرى هذا ثابت لكن المسألة التي معنا أين يضعهما هل على صدره أو فوق سرته أو تحت سرته هذه هي المسألة والخلاف فيها خلاف أفضلية وليس خلاف جواز وتحريم أو واجب ومحرم أو مكروه وإنما التفاضل في هذا الاختلاف في هذا من باب التفاضلي ولذلك ما نسمعه من بعض طلاب العلم من الإنكار الشديد على من خالف ما يراه في مكان وضع اليدين ليس عليه ليس عليه دليل في التشديد في هذه المسألة وسيتبين لك من كلام أهل العلم فيما سيأتي الآن ما هو الأفضل وأن أيضا الخلاف هذا واسع والأمر في هذا واسع ولا يصح أن يكون هذا الأمر محل اختلاف للقلوب أو إنكار إنكارا شديدا يحمل بعضهم على الفجران او نحو ذلك نعم قال شيخنا حفظه الله قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاه وراى بعضهم ان يضعهما فوق السره وراى بعضهم ان يضعهما تحت السره وكل ذلك واسع عندهم إذا تبين لك ذلك فدونك أقوال العلماء في هذه المسألة القول الأول أن اليدين توضعان على الصدر ونسبه ابن رجب إلى الإمام أحمد واختاره الشوكاني في بعض مؤلفاته والصنعاني وشيخ ابن باز والألباني وغيرهم وهو المذهب عند الحنفية في حق المرأة واستدلوا بما أخرجه ابن عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على يده اليسرى على صدره وبما أخرجه أحمد عن قبيصه بن هلد عن ابيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل القول الثاني يضعهما تحت السره وهو مروي عن بعض السلف وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية ومذهب الحنفية للرجل واستدلوا بما روى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنه وضع اليمنى على الشمال تحت السره القول الثالث يضع يديه تحت الصدر وفوق السره وهو الصحيح عند الشافعية وقول للمالكية ورواية عن الإمام أحمد واستدل بما أخرجه أبو داود عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال طأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسل فوق السرة القول الرابع أن المصلي مخير في محل وضعهما لعدم ورود نص صريح صحيح في ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد قلت والصحيح أن المصلي يضعهما حيث شاء لعدم ورود نص صحيح صريح في ذلك قال ابن قدام رحمه الله اختلفت الرواية في موضع وضعهما فروي عن أحمد أنه يضعهما تحت سرته روي ذلك عن علي وأبي هريره وأبي مجلز والنخاعي والثوري وإسحاق لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة وعن أحمد أنه يضعهما فوق السرة وهو قول سعيد بن جبير والشافعي لما روى وائل بن حجر أنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع مروي والأمر في ذلك واسع وقال النووي رحمه الله في مذاهبهم في محل وضع اليدين قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب, جعله أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته وبهذا قال سعيد بن جبير وداود وقال أبو حنيفة والتوري وإسحاق يجعلها تحت سرته وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان إحداهما فوق السرة والثانية تحتها والثانية تحتها وعن أحمد وعن أحمد ثلاث روايات هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل وقال ابن المنذر رحمه الله واختلف في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة فقال قائفة تكونان فوق السرة وروي عن علي أنه وضعهما, أنه وضعهما على صدره وروي عن سعيد بن جبير أنه قال فوق السرة وقال أحمد بن حنبل فوق السرة قليلا وإن كانت تحت السرة فلا بأس وقال آخر وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة روي هذا القول عن هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وإبراهيم النخعي وأبي مجلد وبه قال سفيان الثوري وإسحاق وقال إسحاق تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التوابع وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها كما سمعت من هذه النصوص عن أهل العلم وقد حرصنا أن ننقلها لأن هذه المسألة كانت محل نزاع عند طائفة من أهل العلم ووصل بهم إلى حد النكير الشديد في هذه المسألة فناسب نقل كلام أهل العلم وما روي في هذه المسألة استبين لك أنه ليس هناك نص صريح صحيح تام في مكان وضع اليدين وأن الأمر واسع إن شاء وضعهما على الصدر وإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء وضعهما فوق السرة والأمر في هذا واسع وإن نوع فحسن ولهذا فإن المصلي يتخير يتخير الأنسب له ولحاله ولا تعنيف في هذه المسألة ولا نكيرة في موضع اليدين حال القيام في الصلاة الله أعلم في هذا نعم قال شيخنا حفظه الله موضع النظر ويجعل نظره حال قيامه إلى موضع سجوده استحبابا وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخنا بن باز ودليله ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينظر إلى الشيء في الصلاة فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي الذين هم في صلاتهم خاشعون قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ولأنه أقرب للخشوع الذي هو, هو روح الصلاة ولبها والذي يطلق بصره أحراه يذهب معه القلب فيهيم مع البصر ينظر, يمي ينظر يمينا وشمالا ولكنه إذا خفض بصره إلى موضع سجوده كان أحرى إلى استجماع قلبه وخشوعه وذهب المالكية وذهب المالكية إلى أن المصلي يرمي بصره أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء أو ينكس هذا أيضا هذه المسألة مسألة أين يضع المصلي بصره؟ هل في موضع سجوده أو أمام قبلته أو في أي مكان يكون البصر هل هناك تحديد من جهة الشارع في مكان وضع البصر هذه المسألة كسابقتها ليس هناك نص صريح صحيح في موضع بصر المصلي الذي جاءت به النصوص أن لا يرفع المصلي بصره إلى السماء وهذا محرم لكن أين يضع في موضع سجوده أو في موضع قدميه أو في موضع قبلته ليس هناك نص صريح وانما يرجع هذا إلى ما يحفظ للمصلي صلاته وأن يستجمع قلبه فان البصر إذا نظر تبعه القلب وانشغل بما ينشغل القلب بما ينشغل به البصر فيحفظ بصره سواء كان في موضع سجوده أو موضع رجليه أو موضع قبلته المهم أن لا يطلق البصر فيما يشوش عليه في صلاته نعم قال شيخنا حفظه الله قلت وليس في هذه المسألة دليل صريح ينتهي إليه المرء ولذا فإن الأصل في المصلي أن يجعل بصره حيث يعني ولذا فإن الأصل في المصلّي أن يجعل بصره حيث يعينه على خشوعه في صلاته ولا شك أن وضعهما في محل سجوده أجمع أن وضعهما في محل سجوده أجمع لقلبه وأبعد من تشتيت فكره والله أعلم. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ساق أقوال العلماء في هذه المسألة هذا كله تحديد لم يثبت به أثر وليس بواجب في النظر ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم له. وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله وبالله التوفيق قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه نعم هذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم أجمع أهل العلم على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهية الالتفات في الصلاة وتقريب النظر وقصره على ما بين يديه هذا ليس محل خلاف ولذلك يفعل المصلي ما يكون سببا في خشوعه واستجماع قلبه وتدبره لما يقول ويفعل نعم أما رفع البصر إلى السماء فقد جاء, النص عنه فقد جاء النص بالنهي عنه والوعيد على فعله فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم وقد عد بن حزم رفع البصر إلى السماء في الصلاة من الكبائر فقال رحمه الله هذا وعيد شديد والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الحرام لا على مباح مكروه أصلا ولا على صغيرة مغفورة وهو محرم عنده ومبطل للصلاة باعتبار أن النهي عائد لذات المنهي عنه وممن ذهب إلى تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام والصنعان والشوكان وشيخ ابن ذال وذهب الشافعية والحنابلة إلى تراهة ذلك والراجح التحريم دون ابطال الصلاة رفع البصر إلى السماء من المصلي لو رفع بصره إلى السماء ما حكم ذلك؟ اختلف أهل العلم في حكم ذلك على ثلاثة أقوال قول الأول أن رفع البصر إلى السماء محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب ومبطل للصلاة ومبطل للصلاة وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله وعد عد رفع البصر إلى السماء من المصلي كبيرة من كبائر الذنوب ومبطل للصلاه باعتبار أن النهي عائد لذات المنهي عنه وهي الصلاه رفع البصر رفع البصر الى السماء من غير عذر من المصلي منهي عنه هذا من اجماع انه منهي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم واستد قوله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى قال لا ينتهي عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم فهذا وعيد شديد القول الثاني هو قول بتحريم الرفع رفع البصر إلى السماء وأن ذلك من المحرمات وأن ذلك من المحرمات وهو مده بعض الشافعية وبعض الحنابلة واختيار شيخ ابن باز اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا بن باز وهو أيضا قول الصنعان والشوكان وغيرهم من أهل العلم قول الثالث أن أن رفع البصر إلى السماء مكروه للمصلي وهو مذهب الشافعية والحنابلة والراجح في هذا هو القول الثاني هو الوسط أن رفع البصر إلى السماء من المصلي محرم لكنه لا يبطل صلاته لا يبطل الصلاة ولكنه محرم لما جاء في الوعيد لا تختفنا ابصارهم وهذا دليل على شدة النهي عن هذا الفعل نعم قال شيخنا حفظه الله الاستفتاح ثم يستفتح بما ورد من أدعية الاستفتاح والمقصود بالاستفتاح الافتتاح وهو الدعاء الذي يعقب تكبيرة الإحرام مباشرة والعلماء على سنيته إلا مالك رحمه الله فإنه لم يكن يرى مشروعيته بل ذهب إلى كراهته أخذاً بظاهر حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وبعمل أهل المدينة قال القاضي عبد الوهاب ويقرأ عقيب التكبير ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح نعم بعد ذلك بعد ان يكبر لتكبيره الاحرام ثم يضع يده اليمنى على اليسرى وضعا او قبضا ويضع بصره في الموضع الذي يحفظ عليه صلاته يشرع له أن يستفتح والاستفتاح هو الدعاء الذي يعقب تكبيره الاحرام مباشره سما دعاء الاستفتاح والعلماء على سنيته يعني أنه سنة وليس بواجب فضلا أن يكون ركنا بل هو مستحب إن فعله أثيب على ذلك وإن تركه فلا شيء عليه فالعلماء أكثر أهل العلم على استحبابه إلا مالك رحمه الله فلا يرى سنيته بل يرى كراهيته أخذا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين واستدل أيضا بعمل أهل المدينة وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأنه كان يستفتح صلى الله عليه وسلم بدعاء وحفظ عنه ذلك وسيأتي بيان هذا وأما استدلال مالك بحديث أنس فلا وجه له في في عدم سنية الاستفتاح فإن أنس رضي الله تعالى عنه فإن أنس رضي الله تعالى عنه إنما يحكي ما يقرأ يعني الذي يجهر به المصلي ومعلوم أن دعاء الاستفتاح ليس مما يجهر به الإمام التكبيره تكبيرة الإحرام يجهر بها ثم يسر الإمام بعد ذلك بدعاء الاستفتاح ثم يجهر بالفاتحة وانس رضي الله تعالى عنه إنما حكى ما يجهر به الإمام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر الذين كانوا يؤمنون في الصلاه نقل انس رضي الله تعالى عنه عنهم ما يجهرون به في الصلاه وهذا صحيح انه لا يجهر بدعاء الاستفتاح من الامام لكن ثبت في احاديث كثيره دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عقيبة تكبيره الاحرام وقبل الفاتحه وهذا هو دعاء الاستفتاح وهذا هو دعاء الاستفتاح كما سيأتي بيانه من الأحاديث نعم قال شيخنا حفظه الله قلت أما حديث أنس رضي الله عنه فأراد به القراءة قال ابن قدام رحمه الله وحديث انس أراد به القراءة كما جاء في حديث أبي هريرة إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وفسر ذلك بالفاتحة وهذا مثل قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد بالحمد لله رب العالمين ويتعين حمله على هذا لأنه قد ثبت عن الذين روى عنه لأنه قد ثبت عن الذين روى عنهم أنس الاستفتاح بما ذكرناه أما الاستدلال بعمل أهل المدينة فقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عمل أهل المدينة إلى أربع مراتب الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكذلك صدقة الخضروات والأحباس وهو حجه. الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي ثم قال رحمه الله وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد القلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة ومذهب أبي حنيفة لا يرجح بعمل أهل المدينة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة والذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وهو قول المحققين من أصحاب مالك وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة بذكر الدعاء في هذا الموطن نعم أما احتجاج الإمام مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة في عدم سنيه دعاء الاستفتاح فإن عمل أهل المدينة إن كان قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فنعم، لأن ما نقل من عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منه، وعمل أهل المدينة كما بين شيخ الإسلام ابن تيميه على أربعة مراتب المرتبة الأولى ما كانوا فيه نقله، وهذا يقبل لا شك لأنهم نقلوا. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كمقدار الصاع والمدي صدقة الخضروات والأحباس فهم نقل كغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم وهو حجه ولا شك في ذلك والعمل القديم بالمدينة المرتبة الثانية قبل مقتل عثمان فهذا حجة في مذهب مالك والمنصوص عند الشافع وفي الحقيقة عند التامل في عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عن أن ذلك العمل لا يخالف فيما نقل من عمل اهل المدينة أي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة عند التعارف بين دليلين أو قياسين أيهما أرجح وجهل جهلا أيهما أرجح فهل إذا كان مع أحدي القولين عمل أهل المدينة يرجح ما كان فيه عمل أهل المدينة قال شيخ الإسلام فيه نزاع مذهب مالك والشافعي أنه يرجح لعمل أهل المدينة ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا أثر لعمل أهل المدينة في ذلك والرابع من المراتب العمل المتأخر بعد مقتل عثمان فإن قول المحققين من أهل العلم ماذا بالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وقول المحققين بأنه ليس بحجة وما يتعلق بدعاء الاستفتاح استفاضت الأحاديث الصحيحة بذكر الدعاء في هذا الموطن بعد تكبيره الإحرام وقبل قراءة الفاتحة سيأتي بيان هذه الأحاديث نعم قال شيخنا حفظه الله أما أدعية الاستفتاح فقد جاءت السنة بذكر أنواع منها ومن ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا الاستفتاح هو اختيار الإمام أحمد ساء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس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 والساعة حق اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنب وبك خاصمت وإليك حاكم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت السادس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا هذه ستة حديث استفتاحات ثبتت السنة بها في أدعية الاستفتاح للصلاة فريضة كانت أو نافلة والمسلم مخير في الأخذ بأحد هذه الأدعية وإن نوع فمرة يأتي بدعاء وفي صلاة أخرى بدعاء آخر فحسن من باب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو التزم استفتاحا واحدا فقد جاء بالسنة وبما شرع في هذا الموطن لكن إن أخذ ب بعض هذه الأدعية ونوع فيها فهذا أفضل وأحسن نعم قال شيخنا حفظه الله وبأي استفتاح استفتح به المصلي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزاءه وإن جاء بالاستفتاحات مرة ومرة فيأتي بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم بحيث ينوع في صلواته فحسن وإن التزم استفتاحا واحدا فلا شيء عليه وقد جاء بالسنة وإن التزم الاستفتاح الأول فحسن لأنه ثناء محض على الله عز وجل وقد استجمع ألفاظ الثناء وقد استجمع ألفاظ الثناء والتقديس والتمجيد لله عز وجل وكان أكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استفتح تارة باستفتاح عمر وتارة باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسنا وهذا هو اختيار شيخ ابن باز رحمه الله وذهب بعض الشافعية إلى جواز الجمع بين الاستفتاحين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فقال وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة قلت لم يأتي في السنة ما يدل على ذلك قال شيخنا بن باز رحمه الله السنة أن ينوع في الاستفتاح ما كان النبي يجمعها عليه الصلاة والسلام والله أعلم نعم السنة أن ينوع في هذه الاستفتاح في هذه الاستفتاحات ومرة يأتي بما ورد عن عمر وكان يجهر به وهو دعاء جمع فيه المصلي بين تقديس الله جل وعلا حمده وثناء والثناء عليه فهي ألفاظ الثناء والتقديس والتمجيد كان أكثر السلف يستفتحون به وعمر كان يجهر به في صلاته لتعليم الناس هذا الدعاء كان يجهر عمر رضي الله عنه وهو يأم الناس بهذا الاستفتاح حتى يتعلم الناس هذا الدعاء ولكن لو نوع فمرة بما ورد عن عمر ومرة باستفتاح علي ومرة باستفتاح ابي هريره فهو حسن وذهب بعض الشافعية إلى جواز الجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه لأنه يستفتح باستفتاحين في صلاة واحدة ولكن لا لم أجد والله أعلم ما يعضد هذا القول من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح باستفتاحين في, في صلاة واحدة. ولذلك فإن السنن يأتي الإنسان بدعاء واحد، إما أن يلتزم هذا الدعاء في كل الصلوات أو ينوع بين هذه الاستفتاحات. وأما أن يأتي باستفتاحين في صلاة واحدة وإن كان قال به بعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه لا دليل صحيح وصريح في هذه المسألة وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز غفر الله له فانه لا يرى الجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح باستفتاحين في صلاة واحدة نعم قال شيخنا حفظه الله الاستعاذة ثم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وهو سنة عند جمهور أهل العلم وذهب الظاهرية إلى وجوبه ومعنى الاستعاذة التجئ واعتصم واتحصن بالله من أذى الشيطان الرجيم وأعوذ فعل مبارع يفيد الاستمرار عكس الفعل الماضي الذي يفيد الانقطاع وكأن الله تعالى يأمرنا بالمداومة على الاستعادة من الشيطان، لأنه عدو مبين لا يمل لإضلال بني آدم. قال سبحانه إنه لكم عدو مبين. وصفة الاستعادة أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفته قال ابن قدام رحمه الله وهذا كله واسع وكيفما استعاذ فهو حسن نعم بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح يتعوذ والاستعاذة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة سنة الاستعادة في الصلاة سنة عند جمهور أهل العلم وذهب الظاهرية إلى وجوبه إلى وجوبه أنه واجب والصحيح أنه سنة لو تركه الإنسان لا شيء عليه لكنه ترك السنة والصفة في هذا صفة الاستعادة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما ورد أيضا في الحديث أن يجمع بين الاستعاذة وصفة الله تعالى مع تقديمهما قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وورد أيضا ورجت صيغة ثالثة في الاستعادة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كالثانية ولكن يزيد من همزه ونفخه ونفسه يقول من قدامه وهذا كله واسع كيف ما فهو حسن إن استعاد بالأول باللفظ الأول أو باللفظ الثاني أو باللفظ الثالث أو نوع فصلاة يقول بها في الاستعادة بالصيغة الأولى وصلاة بالثانيه الصيغة الثانية والصلاة بالصيغة الثالثة حسن حسن نعم قال شيخنا حفظه الله البسملة ثم يبسمل والبسملة مصدر بسملة المنحوته من بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن مبحث البسملة من المسائل التي طال الكلام عليها في مصنفات أهل العلم وذلك لما ينبني عليها من أحكام قال النووي رحمه الله مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد ولهذا ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها وأكثر التصانيف فيها مفرده نعم، ثم بعد ذلك يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة ثبت الاتيان بها، بل تكلم العلماء في هذا الأمر في مسألة. البسملة وأطالوا الكلام فيها في مصنفاتهم لما ينبني عليها من أحكام ولذلك النووي رحمه الله يقول مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة كيف ينبني عليها صحة الصلاة يعني عندما يقول أن البسملة آية من الفاتحة لو تركها الإنسان بطلت الصلاة لم تصح الصلاه سياتي خلاف اهل العلم في هذه المساله لكن الامام النووي رحمه الله بين ما لهذه المساله من اهميه لانه عند من يقول بان البسمله ايه من الفاتحه لو تركها الانسان عمدا بطلت صلاته ولو تركها سهوا لم تصح الصلاه حتى ياتي بها ولو كان سهوا لأنه لا تصح الصلاة إلا بها ومأمور أن يأتي بها والمأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالخطأ ولذلك لا تصح الصلاة فيعيد الصلاة لو تركها ولو ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة أن ما بسمل في أي ركعة من الركعات عند من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة عليه أن يعيد ولذلك ذكر الإمام النووي كما ذكر غيره أن المسألة عظيمة مهمة نعم قال شيخنا حفظه الله وسيكون بحثها من خلال ما يلي أولا هل البسمله آية من الفاتحة مذهب جمهور العلماء أن البسملة ليست آية من الفاتحة وهو اختيار شيخ ابن باز رحمه الله واستدلوا بما يلي واحد ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي الحديث اثنين ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول, فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لاعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته ففي هذين الحديثين دليل على أن أول آية هي الحمد لله رب العالمين ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في أولها قال ابن عبد البر رحمه الله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أقطع حديث في ترك بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم لأن غيره من الأحاديث قد تأولوا فيها فاكثروا فيها التشغيب والمنازعة وبالله التوفيق ثلاثة ما أخرجه أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبارك وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية بدون البسمله هل البسمله آية من الفاتحة أو لا؟ ينبني على ذلك. ينبني عليه امر عظيم وهو من ترك البسمله في صلاته قبل قراءه الفاتحه من قال ان البسمله ايه من الفاتحه لم تصح صلاته ومن قال بان البسمله ليست ايه من الفاتحه وليست ايه من صور القرآن وإنما هي آية مستقلة قالوا بصحة صلاته اختلف أهل العلم في هل البسملة آية من الفاتحة على قولين مشهورين قول الأول قول جمهور أهل العلم قول جمهور أهل العلم أن البسملة ليست آية ليست آية من الفاتحة واستدلوا على ذلك بأعظم دليل صريح صحيح في هذه المسألة ما أخرجه الإمام مسلم من حديد أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قسمت الصلاة يعني الفاتحة الصلاة هنا يعني سورة الفاتحة ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها فسميت سورة الفاتحة بسورة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بسورة الفاتحة قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبد نصفين أين وجه الدلالة في قوله, صلى الله في قوله الله جل وعلا فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فابتدا بالحمد لله رب العالمين دل على أن البسملة ليست آية من ليست آية من سورة الفاتحة وعلى هذا فإن الرسمة الذي يوجد عند كثير من في كثير من المصاحف بأن بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، فتكون سبع آيات هذا على القول قول الجمهور ان البسمة ليست آية في الفاتحة، فإن البدء الآية الأولى تكون الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الثاني. مالك يوم الدين الثالثه إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهدنا صراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة ليكون في الآية في الرسم الذي يكون في بسم الله الرحمن الرحيم آية جعلوا في الآية التي قبل الأخير آيتين في آية وعلى القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة يكون ترتيبها كما ذكرنا وإلا فالجميع متفق على أن الفاتحة سبع آيات لقول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهذا دليل قوي كذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا سعيد وقال له إني أعلمك لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فلما سأله قال ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه سورة الفاتحة وعلمه فقال الحمد لله رب العالمين ولم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك وهذا أيضا دليل آخر في أن البسملة ليست آية من الفاتحة وبن عبد البر يقول حديث أبي هريرة أقطع حديث في ترك يعني أوضح وابين وأقوى دليل في ترك بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا استدل. القائلون بهذا القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية في كل سورة إلا في سورة النمل وإنما هي آية مستقلة بحديث إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية بدون البسمله. القول الثاني نعم قال شيخنا حفظه الله وذهب الشافعيه إلى أنها آية من الفاتحة وآية كاملة من أول كل سورة ما عدا سورة التوبة ولذا يجهرون بها في الصلاة كباقي آيات الفاتحة ودليلهم إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف في أوائل السور جميعا سوى, سوى سورة التوبة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله إنه, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وتنازعوا فيها في اوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال أحدها أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها وهذا مذهب مالك وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح, ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه والثاني أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه والثالث أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيرهما وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهذا أعدو الأقوال فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن يدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة نعم تنازعوا في بسم الله الرحمن الرحيم مع اتفاقهم على أنها جزء من آية في صورة النمل لكن في أوائل الصور هل هي من القرآن أو أنها كتبت تبركا بها على ثلاثة أقوال قول الأول وهو مذهب مالك وطائفة من الحنفية وقول في مذهب الإمام أحمد أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها والثاني أنها من سورة من كل سورة إما آية وإما بعض آية هذا مذهب الشافعي يقولون أن البسمله آية, آية آية من كل سورة آية من كل سورة وهي أيضا بعض آية في سورة النمل والثالث أنها آية ولكنها مستقلة هي من القرآن من القرآن وهي آية كتبت في أول كل في أول كل صورة ولكن ليست من الصورة هي آية مستقلة عن الصورة ولكنها من القرآن وهذا مذهب ابن مبارك والامام أحمد وذكر الغازن مقتضى مذهب أبي حنيفة وهو اعدل الأقوال ولا شك وارجح الأقوال كما ذكر ذلك شيخ الإسلام من تيمية نعم قال شيخنا حفظه الله وتنازع في الفاتحة هل هي آية منها دون غيرها على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما أنها من الفاتحة دون غيرها وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث أظنه قول أبي عبيد واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءتها وإلا يجهروا بها والثاني أنها ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها وهذا أظهر وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقة أما قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا واختلف فيما سوى هذا فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط وقيل هي آية من أول كل سورة وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن وفي بعض القرآن ليست آية ولا غرابة في هذا فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكساء وليست من القرآن في قراءة نافع ابن عامر لانهما قرا فان فإن الله هو الغني الحميد وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه وقوله فإنما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا الآية فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو وهي محذوفه في مصحف أهل الشام وقس على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. نعم، لا إشكال في كون البسمة لا آية في بعض الحروف يعني بعض القراءات دون بعض، وهذا هو ما سار إليه الإمام الشيخ شنقيطي للتوفيق بين أقوال العلماء. المهم أن تعلم أن المسألة خلافية وأكثر أهل العلم على أن البسملة ليست آية ليست آية من الفاتحة وإن كانت على الصحيح أن البسملة آية مستقلة من القرآن لكن المهم في هذا أن نتعلم وأن نعرف حكم قراءة البسملة في الصلاة نعم الثاني حكم قراءة البسملة في الصلاة ذهب الجمهور إلى مشروعية قراءة البسمله بعد الاستعاذة وقيل وقبل قراءة الفاتحة إما وجوبا عند القائلين إنها آية من الفاتحة وإما استحبابا عند من لا يرى أنها من الفاتحة واستدلوا بما رواه النسائي وابن خزيمة عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في رثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لا لأشبهكم, لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا تقرأ في الصلاة لا سرا ولا جهرا لا إمام ولا غير إمام وقال وهي السنة وعليها أدركت الناس وحجته ما رواه الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وهذه الرواية مجملة يفسرها قوله رضي الله عنه في الرواية الأخرى فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم قال الترمذي رحمه الله قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم الجمهور على مشروعية قراءة البسملة بعد الاستعادة إما وجوبا عند القائلين إنها آية من الفاتحة وإما استحبابا والأرجح أن البسملة ليست من الفاتحة فتبقى على الاستحباب في هذه المسألة الراجح فيها الاستحباب وهو خلاف قول مالك فإن الإمام مالك لا يرى قراءة البسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا لا إمام ولا غير إمام وقال وهي السنة اي ترك البسملة وعليها أدرك الناس ولكن كما بينا في الاستعاذة يقال أيضا في البسملة وأنه إنما كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين فيما يقرأ أما فيما يسر فما كان هذا داخل في حديث انش رضي الله تعالى عنه فان الاستفتاح والاستعاده والبسمله يسرون بها والله اعلم ونسال الله الجميع ان يجعلنا واياكم هداه مهتدين ويتقبل منا صالح اعمالنا ويمنحنا الفقه في دينه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين